هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ